Craig dimi in shi ta ay ghadu hadi tu wa tar wa yazul famla فاملح حديثك بالصلاة على الذي أهدام ربك للوجود مبشرة يا فوز من باع بحب محمد أغلى النفوس وَمَالِكُ الْمُلْكِ اشْتَرَى صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا بِعَدَدِ مَا أَجْرَ الْإِلَهِ مِنَ الْأُمُورِ وَقَدَّرَى يا والله ابدح حفنا وكل شيء بالفرحاينين وقاب والله يا ابي املنا نسهر الليل الطويل التفت لي حبيبي التفت لي يا واعرف ان اللي ما يصلي على النبي أكبر بخيل وجيها عند الله وشفيعة بأمر الله وجيها عند الله وشفيعة, تح تحبها تحبها عند تحبها تحبها تحبها yeah. وشفيعة الله في هالليلة ارزقنا شفاعتها يا الله يا الله في هالليلة ارزقنا شفاعتها يا الله وجيها عند الله اشفيع بمر الله فيها الليل ارزقنا شفاعتها يلا فيها الليل ارزقنا شفاعتها, شفاعتها يلا وجيها عند الله شفيع بمر الله وجهها عند الله شفيع بمر الله في هالليله رزقنا شفاعتها يا الله في هالليله رزقنا شفاعه الله الله وي وجهها عند الله وشفيعه بمر اي وجهها عين بضر الله وفيها اللي رزقنا شفاعتها يا الله فيها اللي شفع بعد هذا مو يلا وجهها عين الله وشافيع ب الله الله وجهها هي بمرض وفيها اللال رفقنا شفعاتها وفيها اللال رزقنا اقول لا تقعدون كدين بوزيل ابغى بسمه ابغى فرحه ها ليله مولد الاحزان مال امس اولا خلينا بعدين بعدين الاحزان بس الليله لا الليله فرح فرحه عن السيده زينب مولد السيده زينب يلا خلونا ننسى الاحزان وجهها عين دا الله شفيع اب الله الله وجهها عين ايه لا رزقنا شفاعتها يا <تصفيق> الله فهد لا اي توجننا للسماء بالعقيله وامنا انها لله وسيله زين بهذه قيمنا وخاط من اليوم صلنا لله ورسوله مولد هاجينا ولا هتعنانا يا رب وفقنا وشف حبينا وشفها هي وليت شوف مدانا وبالشوق صلينا على هادي وآل وبهتمنى <تصفيق> له الله الله الله علم وليد هاجينا وله تاعنا لا يا رب وفقنا وشفع حبينا وشف ولجفوف مدانه وبالشوق صليله على الهادي وآله وبه اتمنى وعلي مبع الله وعظيمه ما شاء الله علي الله وعظيمه ما, وعظيم ما شاء الله فيها اللا ل رفقنا شفاعه يلا يلا لفوا ايدك يلا وفيها اللا ل رفقنا شفاعه عند الله وجهها عند الله وشفع عظم اي وجهها عند الله عظم وفيها اللي لا رزقنا وفيها اللي لا رزقنا, رزقنا وكل القلوب من ترجو شفاعه وحب الزين لله أعظم بضاعة تعجرنا ويقرب هواها بس تأمر والقلب سمع طاعة في الروح بمعنها وللموت ويامها زينب نور الله والناس تفداها والنحب ونسخى من زنب والقلوب تهوى ونسمى من حدر والارواح مجرى والارواح مجرى يا زينب باسم الله توجهنا بالله يا زينب باسم الله وتوجهنا بالله وفي هذه الليلة رزقنا شباعة. يلا يلا سبحوني في هذه الليلة عند الله وجيها عند الله وشفي عظم ايه وجيها علم ايه وشفي عبب وفي هلالة رزقنا شفا بتقولوا اللي ما بتقولون ايه هلالة ايه ايه شديد ورب يقبل بالعقيلة دعانا وفي زينب ربي بارك خطانا وقضي كل حاجة لنا بشرفها وخلك في الشدة دايم معانا لهم بديدها والقلوب وحيدها ولا حزان ولا فرح جددها ولا فرح وربي النور نبزنب ورجع نبزنب حل يوم, يوم مولدها يا وانت الله وامنا دوم بالله دحينا وانت ايوه دوم بالله في هالليله رزقنا شفاعه الله الله في هالليله وجيها عيد الله وجيها علم ايو شفي عبار الله الله وجيها علم شفي عبار الله وفي هالليل رزقنا شفاها هاذ مو صوتكم في هالليل اوه يا رب احنا والله نحيبها يا ربنا احنا والله نحيبها ثبتنا يا علالي بجارة وها واحنا شعابه لاحت انوارها وفاحت ازهارها ندمنا كلنا ان كنا صارها انتم ك... هي اخت مدنيانا بدنيه اثاره وكتاب محفانا بجمل تزورها في إيجاتنا بحمد الله في سبحان الله في إيجاتنا بحمد الله في إيجات سبحانه وفي هالليلة رزقنا سفعتها يلا في هالليلة سبحانه بتقولون لو ما بتقولون وجهها عالطان وقوهو وفرح الليلة رزقنا شفا او فرح الليلة رزقنا شفا عاتها يا الله بركه الصلاه على محمد وآل محمد اقيله زينبنا من قوين مثلها زينبنا ابوها علي وامها الزكيه ابوها حدره وامها الزكيه هي ابوها حدره هي ابوها حدره هي أبوها حدر هي الدال هي الدار غدت زينب هي الأول. وهي الدال والكتاب الصبر قامت فحزنه هي الدال رفعتها وصار تل زينه يا صلوات الله صلوا عليه ونهال ونهال ها خوتها ها خوتها وانهال جرى حبك في ضام الروح وانهال من انحارك عبر جواي وانهال تكفي للدمع لوسال وانهال إذا هل اسمك الغالي علي يا اده هل اسمك الغالي علي هل اسمك هل اسمك هل اسمك اي هاخذها اي وسيله وسيله وسيله الباري وسيلة على شالك ولا يوجد وسيلة بلية تجريها الدمع وسيلة وحس في الحال وفتني المنية وحس في الحال وفتني وحس في الحال اي وحش في اي وحش في اي ودها ودها ودها يا ما ولدها إلك ود ما ترى من سنين وصل النور وادم اجل اعظم اهم وادها اذا ما يوم اذكرك يا, يا إذا معيوم هي اذا ما يوم ولا اي ولا اي ولا البيت على اقدم انا ما اقوله طاغين عم ولا اي بيد حملت رفضي ولا عندي ولا عند الموت روحي ولا عند الموت ولا عند الموت ولا عند الموت أولا عندي الموتروح موتروح موتروح موتروح ألف الصلاة, الصلاة على النبي أحمد وعلى, وعلى قصيدتين قصيدتي سريعتين وأخلص إن شاء الله ما يعني ما, ما راح أطول عليكم يا الله كلكم كلكم علشان اليوم, اليوم إحنا فرحتنا فرحتين أولا اليوم فرحتنا بمولد سيدة زينب السلام والله عليها الله يعودنا واليوم اخونا مهدي المهدي بنت واسماها ملك ونسال الله سبحانه وتعالى انها تكون من الذريه الصالحه بحق السيده زينب ان الله الله يرزقها ان شاء الله الله على محمد الفيصله لا تعلن نبي يا احمد البحر قد السما حرشوت قولوا الفيصله احمد وعلى قد البحر قد السما حرشوت يلا يلا الفيصله وجد له بحر قد السما وحرشاو وفبل الصلاه على النبي تتحقق امالك والله يعدي كل يتقبل اعمالك أفضل ذكر بهتن ذكر لين الأجل جالك نورك بيوم الآخرة وفضل الأعمال هذا أنيسك بالقبر يوم يكفنونك زادك وسترك مشربة قر إلى عيونك اتيقننا بالحشر ما يخيب ظنونك يوم اللي ما ينفع ولك ولا ينفعك مال لا بنذكر لين القبر احكامك فعلا انك تصلي على النبي يا الله الفيصل لا تحلى النبي اي هو قد البحر قد السما يلا كلكم كلكم صوت واحده الف صلي على النبي تكبر معانينا ويرفعنا الله برحمته ويكرم نبي ويحرسنا من كيد العدا يحفظنا من كهف وستر طول العمر لين الزمن طال هادي مجرى من العلي بن واره حاجه وهذا الش راجل اللي فقد بليله سراجه لو تقصد الله به يقضي لك حاجه وهذا سلاحك والدرع لين الزمن ماال تنفتح ابواب السنا تمسك احبالك كل ما تصلح للنبي احمد ايام البحر يلا يا وهيب قول قول البحر قد السما أي كلمة تصل عليهم يزول, يزول الضجر عنك كل من له فنه حب المصطفى فنك حب بحر كل ما غرفته العجز منك هذا الوسيلة النافعة في أول وتال يوم صلي صلي على النبي صلي على العترة صل على علي وحسن وحسين والزغرة هم رحمة الله الواسعة وكنوزة مسرة بيهم طيور الجنة تعزف أحلى موال لو يستوي ترابوا حجر والله أشواله لو يستوي ترابوا حجر والله أشواله الماء يصلع للنبي أحمده يالله الفصلة وقد البحر قد السماء وحرشا وقلوها الفصلة قد البحر قد السماء وإنت وإنت, وإنت, وإنت, وإنت, وإنت, وإنت, وانت وانت جنين بعالمك ما تدري بيامك ذكر النبي واللب تنبت به عظامك وبين المشيمه والرحم تتخلص سلامك وعند الولاده يسهل الله كل اغوال صلاتك عليهم أجل ما يحوي ميزانك تاجك الشرف هامتك في الدنيا هو زانك من تعبر حروف النبي تتلاشى زانك وينشرح صدرك من تمر بعدانك الآن اللي يواليهم صدق كل شيء حلاله اللي يواليهم صدق كِل شي احلا وبعد الصلاه على النبي يا الله الف الصلاه تحله اي بحر قد السما يا الله الف الصلاه الله الله وجدل بحر قد السما يلا كررها بعد بعاد ألف الصلاة وقد البحر وقد السماء وقد السماء وهلا يا مولدها وذكر الجددها هلا يا مولدها بيت الدعاء وذكر الجددها سلام الله عليها سلام هلا يا مولدها وذكرى نجددها هلا اي او سلام الله وسلام بالماتامل وطهر نحيها هو بكل حنى نحب نناديها الغالية زينب نبديها نهو العقل دوب نهو العقل دو ويا رب كان احاول فاضل اكبر احفظ لنا هالما تاعي الزهر واحفظها لنا من كل عدى وكل شر من كل دهر مشو من كل دهر ما ايه وحده عذبه الحاره سلام الله عليها اهلا يا مولدها وذكر الجددها اهله وذكر الجددها اهله او ما ترتبي لك من بني مبني على الحب والوفا من سنين الابد خلى الى الطيبين شيل على من الجوم شيل على ابحق العقيل والنبي جدها وام البني من اللي نماجدها يسر علينا الكربة وبعدها وفقنا يا قيوم وفق ايه هود علينا بالحاره سلام الله عليها الله عليه ايه هلا يا مولدها عود جددها سلام الله عليها طول في عمره صاحب المعتم واللي حب بي عمل المعتم طول في عمره من حضر المعتم واللي حضر بي عمل المعتم واللي ختم بخلاصه المعتم لا تجعل محروف لك بحق الحق لا زينب الحوره يا ربي خلي السينه بذكر الله وبذكر النبي والنوره خلي عطورك اليوم او الله يا على النيات كل من حمرنا الليل طاف نداء لا تخيبه الحاجات فرج لنا الهموم فرج ايوه فرج يا رب نحب والله زين سلام او سلام Oh, helleja oh, ma maulidha, oh, dekrandi ed ed ed ed ed ed ed ed هلها يا ربي نهضت حيه واجعل جميع اصحابا منديه للبشره والكيل خير للبشره وبالمصطفى Hadi اللي بواعلى يا الواسعه نحمد وافاضله حقق لنا هل ما تماما بالفرج والتيسير بالف ويا اللي تسائل ليش انا فرحان وليش احسف بصوتي ودار الهلحان جوابي هالليله جوابي لهاليله كردك كان تحت بلب زينك تحت بل هي يا ما وينى نفسنك وحبها اللي يا مولانا نفسنك وحبها اللي تقرب سلام الله عليها او يا مولدها وذكرى تجددها ايو الله عليه ويا موسى النظام صلوا على البدر التمام اللهم صلي وسلم على محمد وعال محمد اللهم صلي على بطلة كربلاء الصديقة الصغرى زينب الكبرى الزكية الحورى عقيلة الطالبين نشأ الزينب بنت أمير المؤمنين بدايه العلوه من بطن الوح وعاشت في احضان ابيها وامها وجدها النبي ويروى ان للامام الحسين عليه السلام كان اذا زارته زينب يقوم اجلالا لها وكان يجلسها في مكانه ويكفي جلال جلال قدرها ونباله شاننا ما ورد في بعض الاخبار من ان من ان دخلت على الحسين عليه السلام وكان يقرا القران فوضع القرآن على الأرض وقام إجلالا لها وقاطبها الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة يا مستمعين صلوا عليه حماجد الله ويروى انه في ولادتنا جاءت بنت الزهراء عليه السلام <تصفيق> الى ابيها امير المؤمنين عليه السلام وقالت سمي هذه المولوده فقال ما كنت اسبق النبي محمد وكان النبي في سفر ولما جاء سأله علي عن اسمها فقال ما كنت لأسبق ربي تعالى فنبط جبرائيل يقرأ على النبي موحى يقرأ عليه السلام من الله الجليل وقال له سمي هذه المولودة زينف يا مستمعين اخر تمام موحاها اما فقد حملتها أمنا فاطمة الزغرى علي السلام في بطننا تسعة أشهر وكانت لا تجد وجعا ولا ألما وفي يوم الخامس من شهر جماد الأول شعت الأنوار من دار أمير المؤمنين علي السلام وإذا بفاطمة قد وضعت الحورى زينب عرضي الاسلام عليك يا رسول الله صلى على محمد القادم محمد صلى الله صلى على محمد يحنب يصلوا وعلى اوعني بيصلوا وقاله اي وعني بيصلوا وقاله ما شاء الله ما. ارفع صوتك قولوا قولوا ما شاء الله ايوا النبي العدناني وعلي الثاني النبي العدناني وعلي الثاني ما خاب من ولاه يسكن في الجنان ما خاب من ولاه يسكن في اوع النبي صلى وقال علني بيصلوا اله ايوه عنبسلوا وقال ما شاء الله عنبسلوا وقال ما شاء الله عنبسلوا وقال ما شاء الله, <مشا الله>, <مشا الله>, <مشا الله> وحب علي ابن ابي طالب احلامي للسكر للشارب حب علي ب... احلامي للسكر للشارب العدل والتوحيد في جانب وحب اجل البيت في جانب حبه... ابي طالب احلامي للشارب من قد عمرًا وفرًا وفلًا بعزمه وجأشه الصائب حب علي أحلى من السكر له إن ما شاء الله قولوا يلا قولوا, إي قولوا ما شاء الله ما شاء الله اربح بعد احلى ما شاء الله بعد احلى الله. الله. ما شاء الله قوم هذا مو صوتكم اوعى النبي صلى وقالها اوعى النبي صلى وقالها اوعى النبي صلى وقالها ما شاء الله يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم صلاه له وسلم عليه الله وصلي الله يعودنا شاء الله واياكم في حال افضل من هذا الحال واشكر هذا الحضور اداره و حضور الجماعة كلهم والله يعودنا إن شاء الله بركة الصلاة على محمد وآل محمد